بوك تو سورك ترين ثلاثة في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان تمزع بارك تلك الحيوان هل هي حديقة الحيوان تم جرافه هنالك الزرافات هنالك الزرافات دي مدفدي اين أين الفيالة؟ دي زمي أين الحيات؟ أين الحيات؟ دي الفي أين الأسود؟ أين الأسود؟ أمني يستفوت أبارات معي كاميرات صور معي كاميرا صور у меня так само есть معي كاميرا فيديو дзе батарейка أين توجد بطارية أين توجد بطارية؟ دي أين طيور البطريق, أين طيور البطريق؟ اين الكنغر اين الكنغر ديناصوروغي اين وحيد القرن اين وحيد القرن دي تواليت اين توجد دوره مياه حمام أين توجد دوره المياه تام <تصفيق> هناك مقهى هناك مقهى. تم ريستوران. هناك مطعم. هناك مطعم. دي فير بلودي. اين الجمال؟ اين الجمال؟ دي غوريلاي زيبري. اين الغوريلات والحمور الوحشية؟ اين الغوريلات والحمور الوحشيه؟ دي تايغري أين النمور والتماسيح أين النمور والتماسيح